فصب عليهم ربك سوء تعذاب إن ربك لا بالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن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 وجاء يومئذ بجنم يومئذ يتذكر الإنان وأنا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخني في عبادي وادخني جنم ترجمة <تصفيق>